ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضرة فخلقنا المضرة عظاما فكسون العظام لحما ثم أنشأنه خلقا آخر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 فأرسلنا لكم به جنات من نخيل جنات من نخيل وأعشاب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تَمْتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرًا نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ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 يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربص به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنتم معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي مزلا مباركا وأن تخير المزيلين إن في ذلك لآيات وإن كنال مبتلين ثم أنشأ من بعدهم قرنا آخرين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 وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أدلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولا تترى كلما جاء أمّة رسلها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضه وجعلناهم أحاديث فبعد فبعد لقوم لا يؤمنون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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آيتا وآويناهما وآويناهما إلى رب وتهذات قرار وبعين يا ايها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ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 والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم يُؤْتُونَ مَا يؤتون ما وَجِلَةٌ قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.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 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذاهم يجئرون لا تجئر اليوم لا تجئر اليوم إنكم من الناس تنصرون قد كانت آياتي تتل علىكم فكنتم فَكُنْتُمْ عَلَى اعقابكم تَنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول أفلم يدبر القول أمداهم ما لم يأتِ آباؤهم الأولين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 وَإِنَّكَ لَتَدَعُوْهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِرَاطِ لَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمَنَا هُمْ وَلَوْ رَحِمَنَا وَكَسَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ الَّلَّجُو الَّلَّجُو فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولقد أخذناهم بالعذاب فما لربهم فما لربهم وما يتضرعون ولقد اخذناهم بالعذاب فما لربهم فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ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 إذا اللذ هب كل إله بما خلقه ولا على بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قرب إنما تريني ما يوعدون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 وقل رَبِّ أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رَبِّ أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال, قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رَبِّ ارجعون لَعَنِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتَ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنَسَابَ بَيْنَهُمْ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومهو عرائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون فمن سقَّلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ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 رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا دَاشِقَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنَ النَّارِ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنَ النَّارِ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قال أخسأ فيها ولا تكلمون قال أخسأ فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا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 إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ اليوم بِمَا صَبَرُوا بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وَأَلَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ لَا هُنَاكَ أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين